الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله الله الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا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 الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله اكبر الله اكبر <س> الله الله الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر, أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد <تصفيق> <تصفيق> الله اكبر Allahu Akbar Assalamu alaykum wa rahmatullah Assalamu alaykum wa rahmatullah Assalamu alaykum alaykum wa